ومن الفيوم نطلع اسكندريه و ا ح د ة ا س ك ن د ر ا ن ي ة ب د أ ت تخش في دوامه إيه البرشامه اللي اللسان طبعا اللسان تعرفين تحت تحت بمتاعة دي القلب. عنده دايما اللي عنده القلب اللي ب ب البرشام العلبة البيضة ق معال ا ل دي أحمر. عشان تحطها تحت ر ب ب و ش ت ا احمر الازمة عشان ي ي ج تخذ اللسان ب ر ش ا تحطها م تحت ل تستحلم、البرشامة. تبتد إيه؟ تهدأ البرشامة العملية الفل ايه وتبقى زي、الفل. لكن الست ي د ي بتقول يعني انها قالولها القلب ومش القلب راح اتكشفت وقالولها ده دا في خراج في ا ل ر ئ ة فصعبت عليها نفسها وقعدت تعيط فجالها البابا ك ر و ل س بس ا ت أ خ ر عليها شويه ب ت ق و ل ه لسه ف ك ر ن ي يا سيدنا قالها ايه بقى وطبعا د ه اسلوب البابا ك ر و ل س ايه بقى اه يا ه ي سيدنا ق انا ل رجل ا عروس بس ق ى على انا بوصل ب ق مضروس ش بابامشي ر ع ل ولا هذي ن بس انا بموت ق انا ل له دوب و ش ي ل ت ه ا يلا ب ورح ن ا ف ف ي ه ا قومي بقى هاتي وش. نافخ وشها ستعاد و امن وقالت ت س ت خ د م كل ادويه ل أ ل ا ر ه ا البابا كانت ت ت ع ا ر ة م ن ا ل س ك د ر ي ة ع ل ى ا ل ص ع ي د في إ س ن ا في و احد يعني أخو ر ا م في ا ل س س ي ا ن في دير الاسلام في الاسلام م في ا ل ا ده ا س م ه ع ي ا ل ا ل ش ا ي ب أ خ و ن ا س م ع ا ن ع م عيال يعني جالوا تعب لدرجه نقلوه بعد عنكم من ا ل ط ي ا ر ة من ا ل أ ق ص ر ل ل ق ا ه ر ة ومن ا ل ق ا ه ر ة على المستشفى السلام عدل إ ي ه ا ل ح ك ا ي ة قالوا انه عنده تقرحات في ا ل م ع د ة وياخد م ا ف ش ف ي د ة و نفسه ب ا ل ع ا ف ي ة لكن الراجل في حب كبير جدا للبابا كرولس ق ا ل و ا سيدنا ح ط ا ل ص و ر ة جنبك يا سيدنا انا ابنك وخدمت معاك شماس وخدت بركتك معقوله تسيبني اموت الموته الغريبه دي انا طمعان انك تجيني بيقول ان ه جسمه ثقل في النوم بعد العتاب دي ولما جسمه ثقل ح س ب ا ل م م ر ض ة فتحت الباب ا ل م م ر ض ة فتحت الباب شافت منظر غريب جدا هو عم عياد ا ت ح ي ا ل ه ا ن البابا كرولس واقف جنبه م س ك الشوريه وعمال يهز في الشوريه وطبعا كل ما يهز الشوريه يطلع ايه بخور ا ل م م ر ض ة فتحت وقالت الحقوني في ايه قالتلهم العيان بتحرق العين يعني ايه بتحرق ا ل د خ ا ن ة ماليه ا ل ق و ض ة هي مش طبعا مشمتش اصل مش اي عقل واي قلب يميز ريحه ة ا ا ل البخور إيه الحكاية؟ الحقوني ك ا ا ي ة ل ح وتعالوا شوفوا ا ل ع ي ا م بيتحرق الناس دخلوا لقوا بخور يعم ا قال لهم نعم ايه حكايه ا ل د خ ا ن ة قال لهم دي مش د خ ا ن ة ده بخور هو راح فين هو راح فين هو مشي مين هو اللي مشي انت تجننت لا ما هو كان هنا كان ماسك ا ل ش و ر ي ك ايه ن ماسك قال له الشوريه ي ايه هي اللي بتقول عليها دي اللي كان بيبخر بيها اه ص ا ي د ه ريحه بخور مين هنا قال لهم الراجل اللي في ا ل س و ر ه دي اسمه البابا كيرلس والسعوري دكتور ن ي في ناميبيا ناميبيا دي بلد في افريقيا جنوب شرقي ناميبيا بلد كلها ن ا س سوء دولي انه كان معاه في جيب و ص و ر ة للبابا كيرلس و و و ا ح د من المحبين هناك ج ا ت ل ه بعد عنكم ملاريا ف ط ب ع ا د ر ج ة الحراره ت ر ت ف ع بيبقى فيه خ ط و ر ة على ص ح ة المريض بيقول استخدمنا معاه كل وسائل الطب و د ك ا ت ر ة انجليز من انجلترا ومصريين وعراقيين و أ و غ ن د ي ي ن وكينيين و ع م ل ي ن ع ا ل ج فيه ومفيش ا ف ا ي د ة قال أ ر ب ع ة أ ي ا م درجه حراره م ر ت ف ع ة وقلنا خلاص ده يعني المرض الملاريا ر ض ا مسكت فيه هتخلص عليه قال وانا واقف قال فبقول لزملاء ا ل أ ط ب ا ء أ ن ا معايا بقى م ح ا و ل ة أ خ ي ر ه قالوا له إ ي ه رح فتح ا ل م ح ف ظ ة ورح مطلع ص و ر ة البابا كيرلس و ورح حطهاله على جسمه هو ح ط و له الصوره على جسمه ب يقول ف فيش تلات اربع دقايق والحراره ة ا ي نزلت وتحسن قالوا لا احنا عايزين نعرب ده ص و ر ة ولا ت ع و ي ذ ة قال لهم لا ده راجل ب ر ك ف ا ل ج م ا ع ة ا ل د ك ا ت ر ة التقبوا صاحبنا الدكتور عماد ده كل ما حد يجيله ماليريا ش د ي د ة يقولوا ا ب ع ث ل ه الدكتور عماد يبعتلنا الصوره ة بتاع ا ل ي بتاع الرجل بتاعه فاضطر يبعث لماصل ويقول معروف مدوني ب ا ل ا ج ز خ ا ن ة ش و ي ة صور للبابا كيرلس ا ن ه ش ع و ر صورة هتقعد ايه تلف على كل المستشفيات وعلى كل العينين والبابا كيرلس ب د أ يشتغل في ناميبيا وبقت ا ل و ص ف ة ا ل س ا ئ د ة لمرضى الماليريا ص و ر ة البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد يعني لا داعي ذكر اسمه قالوا بعد عنكم ت ع ف ظهره وتعب الظهر ده وحش جدا بيعذب ا ل إ ن س ا ن تماما في النومه وفي ا ل أ ع د ه وفي ا ل و ق ف ة بيقول خمسه وثلاثين سنه شارب المرار من العمود الفقري هو على ف ك ر ة اسمه العمود الفقري مش الفقري اذا كان هتعودنا نقول عليه الايه هو العمود الفقري ل أ ن ه فقرات فالعمود بتاعه ده ز ا ئ ه العاكر ل غ ا ي ة ما ج ي في ل ي ل ة بيقرف أ ي كتاب لبابا ل ك ر و ل س فبيتعدل ظ ه ر وجعو الويه ا بابا ك ر و ل س يعني انا يعني مش ناوي تعمل معايا ش غ ل ا ن ة بقى في ظ ه ر ده بدل ما اعمل ع م ل ي ة ل ن ا حمل ا ل ع م ل ي ة وخايف من ا ل ع م ل ي ة و ه ت ع ذ ب وهشوف المرار فياريتك ايه تعمل معايا ايه ش غ ل ا ن ة بيقول فنمت و أ ن ا نعست من هنا ولقيت البابا ك ر و ل س جاي ومعه واحد من المطار نا في حلم فالبابا ك ر و ل س قاله مالك يا عم جبنا لك أ ب و ن ابونا المطرانة هو يصلي لك هو ي ق ل الحلم في ي س د المطران اهو ل ل البابا ي مع قال يصلي ا انت ق لك له طب يا ابني ي هات د فبيقول تقطع والألم كله لدرجة التقطع ما من من ايدي ايدي ديت حسيت صحيت اني ظهر كله تقطع لدرجة من كتر لقيت نفسي قاعد على السرير ودي ع م ل ي ة ص ع ب ة جدا اني ق ع د على السرير يعني عشان اتحول من نايم لقاعد دي ع م ل ي ة ايه بتعذبه جدا قال الله بس انا قاعد وحس ي ب ل ا ق ظ البابا كرولس يبقى فعلا عمل معايا ايه عمل معايا ش غ ل ا ن ة طب اقف كده نزل رجليه من على, من على من على السرير ووقف لا ما فيش مشاكل طيب اميل لما ارزق اعدل ل ش ب ش ب ميل لغايه الارض يعدل ا ل ش ب ش ب لا ل انا د العملية ع ي بقى ي لأ ن ا هعمل تدريب احسن ر ح طالع ا ل ص ا ل ة شال كرسي من كراسي ا ل ص ف ر ة رفعه لفوق ونزله لتحت ط ب احط كرسيين جنب بعض حط كرسيين ويشيل و ي خ و ل ا ب د أ يعمل ر ي ا ض ة شمال ويمين وهب وفوق وتحت لا ظهره م فيش ايه لا ده البابا ك ر و ل س عملها, عملها ولا معملهاش ا صدق ولا بد ان ان تصدق عجيب هو الله في في قديسه الرجل ا بتاع العمود الفقري ده بيقول ح ا ج ة ت ا ن ي ة ج م ي ل ة بيقول م ر ة مروح بعد ما ربنا بقي ى ا ن ا م عليه بالشفه و ب د أ يروح الشغل ماشي يركب ا ت ب س ليلى ا ل ت ب ي س ا ت ز ح م ة يوفر الربع ج ن ي ه بتاع ا ل ت ذ ك ر ة ف ب د أ يروح الشغل ماشي、جوش. ربنا رزق وبعين راكب ع ج ل ة ر ح لاطش فيه النضاره بتاعته و ع د من على وشه اتشرخت, حصل اتشرخت. فالناس ل ا قالوا له معلش ب س ي ط ة ان العدسه بتاع النضاره كويس انت سليم فيك ح ا ج ة قالها الحمد لله يعني مش جات في العدسه بتاع ا ل ن ض ا ر ة ب ي ق و ل الراجل د هو ا ل م هذكر ا س م ه ب يقول ان ت ه ل ا هو المدارس ويعطي ا ل م س ؤ و ل ي ب ت ا ع ة ا ل ع ي يقولون ا ان هذا هو المدارس هو المسؤوليه التي يقولون ان هذا هو المدارس هو ا ل م س ك ا ل ن ه ا ر ة ا ل ب ي ي ة ع ش ا ن ا ر ه ح ا هو ا ل م ش ممكن ا ل و يا و ب ا كرولوز لنا بقرا في كتابك كل ل ي ل ة عشان صدق ولابد ان تصدق اقولك مش داعي للاذي ع يقرا هعمل فاعو لازم الشغل الشغل الراجل اروح نزل وبدأ يتحسس النضارة برضه هبجيبه د له و فنسي ن النضارة رح مطلع النضارة منجيبه كده يعني أو تصرف حفوي ورح لبس النضارة اوتوماتيك او مطلع لبس مقصور رح تصرف ورح حفوي كده و ق ر ى ا ل و ر ق ة وعمل المطلوب وخيرا لا بس ا ل ن ض ا ر ة م ك س و ر ة انا شفت الورق ازاي ده انا عيب ش ا ر ة بالليل يمسح ا ل ن ض ا ر ة يعدلها يقلبها يشوفها يمين يشوفها شمال ما يلاقيش اي كسر واي ش ر خ في ا ل ع د س ة مين اللي عملها معاه اها كده صدق ولابد ان ايه ان تصدق وعجيب إن هو الله فيه قدسين البابا كيرلس رح له واحد له معلش استعرض معاكم ذكريات لورا كده شوي رح له واحد له ب يقول ه ايه ي ب ق و له يا سيدنا وقعت وضعتلي جبص في رجلي فصليلي يا سيدنا رح سيدنا مد الصليب في ص د ر الراجل قال له س ل ا م ة قلبك يا ابني س ل ا م ة قلبك قال له يا سيدنا دي رجلي رجلي م ت ج ب ص ة قال له خلاص يابني يا أ ل ف سلامه لقلبك إ ن شاء الله تخف يابني يا و ب ق ى قلبك كويس قال له يا سيدنا رجلي رجلي بقول رجلي مش قلبي قال له خلاص يابني يا رجلك قلبك أ ل ف س ل ا م ة الرجل مشي وخد بعضه مروح وهو طالع بيتهم ساكن في الدور التالت ع م ل يسحب رجله ا ل م ت ج ب ص ة ديه قبل ما يوصل عرق كده ووقع عالسلم ا مالك الف س ل ا م ة قالهم ل مش قادر اخد نفسي ش ل و ه و د و ل الدكتور قالهم ل ده ميتحركش من السرير ل ا ح س ن ده عنده ز ب ح ة ق الله هو البابا كرولس كان بيصليله عشان قلبه ولا عشان رجله يقول له يا سيدنا رجلي يقول له ايه س ل ا م ة ايه س ل ا م ة قلبك البابا كيرلس ج ا ب ه ا م ن د ي انا ما ع ر ف ش صدق ولابد ان ايه ان تصدق عمل الله عمل الله عمل الله اللي على ه د البابا كيرلس كان ي ب واضح ومختوم بختوم الروح القدس ح ا ج ة ت ا ن ي ة ب يقول البابا كيرلس كان في م ر ة ب يسلم على الناس وناس د خ ل ه صف للرجاله وصف للستات فكان في واحد م ت ج و ز وقال لمراته شوف يا بنت الناس احنا مش عايزين عيال دلوقتي احنا مش ع ز ي ايه عيال ن دلوقت طيب يعني ايه يا ابن الناس قالها شوفي بعد ت ل ا ت اربع سنين كده نكون نفسنا ي ن ب نخلف عيال هي بتحب العيال حاشت مرضتش ي تحوش نفسها او تستخدم ح ا ج ة ا ل م ه م ة حملت فلما حملت ج و ب ت قوله ي ا ف ن خبر م ش هايزعلك ولا ي ف ر ح ك ق ا ل ل ه وليت اد انا حامل ق ا ل ه حامل ت ر و ح تنزليه ما تبقيش مراتي ت ر و ح تنزلله ي بني الناس ابدا المهم راحت ايه نزلت اللي بطنها شهر اتنين ت ل ا ت ة حملت تاني ب ر ض و دماغه زي ما هو قالها لازم ايه منزل ايه حكم ا ل خ و ا ع د ضعيف هتعمل ايه س م ع ت كلامه جي بعد كده هو رايح امراته ق ل ت ه تعالى نروح ناخد ب ر ك ة البابا كيرلس راح وقف في الصف بتاع الرجاله وهي و ق ف في صف الستات من حظه بقى ان الراجل اللي واقف قدامه معاه عيل صغير فيده البابا كيرلس بقى قاله انت ل ياخينا اللي معاك الواد الناس ببص كده مين اللي م ع ا الواد انت, انت ا ن يا عم يا معاك الولد ل ن ع م ا سيدنا امسك ايدك كويس خد بالك من السفاح الوراء ده الرجل تبقى سفاح ولا مش سفاح صدق ولا بد ان ايه ان تصدق عمل الله عمل الله العجيب اللي مليان ب ر ك ة اللي مليان حب اللي مليان فرح ده عمل ربنا مش بس كده عطل البابا كيرلس ان يعرف الراجل اللي هو يعني بينشف دماغه أ س ت يا جماعه اولاد الله ظاهرون واولاد إ ب ل ي س ايه ظاهرون إ ح ن ا عايزين نتيقن من عمل ربنا تماما وصدق ولابد أ ن تصدق آم البابا ك ر و ل س في زيارته للصعيد ل م ا راح ا ل ص ع ي د يزور البلاد كان اخر م ح ط ة لي اسيوط فكان مطران اسيوط ربنا ي د ي ل ه ا ل ص ح ة عم ب م ي خ ا ئ ي ل مطران الحالي ل م د ي ن ة اسيوط فعم ب م ي خ ا ئ ي ل السوائل لعنده ي اسم ه راضي عم راضي سيدنا قاله ل يا راضي يا بني تاخد بالك تقعد عالباب ل ى بتاع سيدنا البابا لربما سيدنا البابا يفتح يكون محتاج ايه اي ح ا ج ة د ه البابا ضيف الناس قالوا له يا بختك يا عم راضي د ه البابا كرولس بقى دا ه قديس وبيعرف الناس قالهم ل يعرف ايه يعني ويضرب ب المندل طبعا هالبابا ما يعرفنيش اشوف يعرفني ولا لا بابا كلوش ز ح م ة دخل ا ل ا و ض ة و ش و ي ة عشر دقايق كده وفتح الباب لا يا عم مين اللي واقفله عالباب ل ى عم راضي د ي بصله البابا كيرلس قال له يا اخويا احنا ما بضربش المندل يا بني لكن ابوها راضي وانت ايه وانت راضي حلو يا عم راضي قال له حلو يا سيدنا انا اقولك حاجه كمان يا بني خد يا بني خد ضرب ايده ب ج ي ه وطلع ع ش ر جنيه خد روح لمراتك ولدت دلوقتي ليها ربع س ا ع ة قال له س ن د لسه قدامها ش ا ه قال له بقول لك ولد ت ر و ح روح روح عم راضي ل أ م ر ا ت ه ايه والده ومستنياه وصدق ولابد ان ايه ان تصدق ام اخدت ابنها الصغير الرضيع و ح وراحت ق ت ه في اللفة وراحت بيه كريلوس قايت يا للبابا س ي د ن ا الوادة عماليا يسهل ودبل مني بقى خلاص بيموت الله ح ط ي ه على ك ر س ي يا ست قالت يا سيدني هتاخده على ايديك الله بقولك يا ست ح ط ي ه على ك ر س ي فراحت كرسي كده وراحت حطاه وراح البابا كيرلس وطى كده ن ف خ في وشه ورشم ك ر ط ه بالصليب كده وهات يا ابني وطن زيه جاب قطن الزيت ا ونفخ ودهنه بالزيت ولا خلاص يا سيدنا تقيت هيموت يا له س د هلا هل يخت ا مش هيموت ده هيكبر ويبقى ه له ك ر س الطفل ده خف وكبر والشيء العجيب انه دخل دير من ا ل أ د ي ر ة ف و ا د ا ل م ت ر و ن واترسم اسقف على كرسي من الكراسي في الوجه البحري البابا كله ساله ل ا ح ط ي ه على الكرسي ا ي ه ع ل ده يخف و ي ب ق ى ل ه ايه و ي ب ق ى ل ه كرسي وصدق ولابد ان ايه? ان تصدق ازاي جابها البابا كيرلس دي انا مش عارف شايف يعني العمه وهو في ا ل ل ف ة على ب ن ا ه شايف م س ح ة الروح القدس انا مش عارف لكن هو ده البابا كيرلس العظيم القديس وصدق ولابد ان إيه ان تصدق س ن ة سبعين واحد راح بمراته كده لسيدنا البابا كيرلس و كان لسه عايش كان في شهر اتنين ولا ح ا ج ة وقال له يا سيدنا صلينا معندناش ا عيال و ح ن ا ع ا و ز ي ن ي ن ان ا ل ك ي د ن ا ا ل ك د ه ت ط ل ب ل ن ا ر ب ن ا ا ل ي د ي ن ان الاكيد ي ق و ل ان ا ل ا ي د ي ق ل ب ا ب ا ك ي و ل و ن ان ي د ه ع ل ى ر ا س ه ل ك د ه ق و ل و ان ا ل ا ل ان الاكيد ق و ل و ان ل ا ك ي د ي ق و و ا ت الاكيد ي و ن ان الاكيد يقولون ي د يقولون ان ا ل ي د يقولون ان ا ل ي د يقولون ان ا ل ا ل و ن ا ل ا ي د ي ق و ان ا د و ل و ن ان ا ل ي د ي ق ن ان ل ا ك ي د ان الاكيد ل ان ا ل ا ك ي ل ا ا ل ا ي ن ا ا ل ا ي تعمدوه عندنا في مارمينا ما قدستك قاعد هنا يا سيدنا قال لا يا ابني احنا ه ن ع ز ب احنا هنربى في مارمينا على طول وعدت ك م يوم وتنيح ا البابا كيرلس و و وعلى ما اختنا دي ما حملت وولدت كان عده ا ل س ن ة بتاعت تذكار البابا كيرلس و و وتنقل ا البابا كيرلس و و جثمان الطاهر الى دير مارمينا وراحوا ف عمدوه ل ا ع فين عندنا فين في م ا ر م ي ن ا مريوط هو شايف كده وصدق ولابد ان ايه ان تصدق ا ل ط ح و ن ة بتاعت البابا كيرلس اللي في مصر ا ل ق د ي م ة فيها كده يعني حواليها منازل ع ش و ا ئ ي ة ففي و ا ح د ة ست ة كده م ف ت ر ي ة ش ا ي ف ة نفسها قوي في ا ل ح ت ة هناك يعني الست دي بتبيع اراضي وتشتري اراضي ولما ش ا ي ف ة نفسها في الشر م ل ي ه ا فكانت دايما تحتك بالستات الاقباط لو تعرف ا ل ا ف ر ا م دي م س ي ح ي ة تبتدي تشتم وتسب عادي يعني فالله حصل ان الناس ك ا ن يروحوا ا ل م غ ا ر ة يا بابا كرولو ا ز د ا ن ت مكانك هنا عاجبك ا ل ا ه ا ن ة دي بصوا لقوا في يوم من الايام الست دي ج ا ي ة وراح اتدخل ع ل ى ا ل م غ ا ر ة وقابلت ابونا قالتله انا عايز اخش ا ل ط ح و ن ة بتاعت بابا كرولو ق ا ل ل ه عاوزه منه ايه قالتله عايز اعتذر عن اللي كان بيحصل منه قالها تعتذري على ايه وقولولنا ايه الموضوع بالضبط قالت له انا اول امبارح شايفاه واقف فوق ا ل ط ح و ن ة فوق ده البابا كويس طبعا ا ت ن ي ح شايفاه واقف فوق ا ل ط ح و ن ة كده وبيشاورلي بصباعه كده يعني ايه يعني ايه فانا مش قادره انام انا عايزه اخد رضاه عشان اعرف انام وانا اعتذر قالها ل ل ط ح و ن ة قدامك دخلت و في ا ل ط ح و ن ة ص و ر ة ك ب ي ر ة للبابا ك ر و ل س وهو فارد شعره قالتله انا غلطانه انا م ت أ س ف ة وليك علي من ا ل ن ه ا ر د ة انا مش هكلم حد من ولادك تاني ومن يومها الست بدات تغير اسلوبها و ب د ت تغير معاملتها لانها وعدت البابا ك ر و ل س انها مش ت ك ح مع حد من عياله تاني وصدق ولابد ان ايه ان تصدق واحد بعد عنكم بدا يتعب صحيا فراح ل ل د ك ا ت ر ة ا ل د ك ا ت ر ة قالوا له اعمل تحاليل عمل تحاليل اتضح عنده كبد تعبان وفيه فيروس سي اعتقد يعني شيء معروف وبتوع التحاليل الموجودين معانا يعرفوا ا ل ك ل ا م ده. وطبعا فيروس ي د ه يعني مرض مقرف وخطير وبياخد م د ة في العلاج ب د أ يكشف واتضح ان الفيروس شغال ونشط جدا وتعبان تعب فالناس يعني هيعملوا ايه خدوا بعضهم وطلعوا بيه على دير م ر ي م ي ن ة وهناك الراجل ب د أ يعيط وهو قاعد جنب المزار بتاع البابا كيرلس و و م ر ا ت ه لقيت و ر د ة صغيره ة ك د مرميه ة وردة صفرة على بتاع المزار البابا كيرولوس ك د يظهر حطها وردة حد جاب على المزار بتاع البابا كيرلس و و ف قالت له يا فلان قالها نعم قالت له تقدر تاكل ا ل و ر د ة دي قالها اكل و ر د ة ان كان دي اللي فيها ا ل ش ف ة اكلها فرح ا حط ا ل و ر د ة بقه وهات يا ايه ي أ ك ل وخدها بايمان زي ما بيقولوا في الامثال خض من عبد الله واتكل على الله مش قولوا كده فرح ا اخد ا ل و ر د ة واكلها وهو راجع يعني كانوا بيسندوه وهو نازل بعد ما رجعوا قال لهم سبوني انزل لوحدي اجرب انزل ب د أ ينزل رجله ورجله ا ل ت ا ن ي ة ما اتطوحش ولا ح ا ج ة زي ما كان بيبقى دايخ طلع السلم طلع الدور التالت ف ب د و خبر للدكتور يا دكتور ده حصل كذا وكذا وكذا قال لهم انتوا كده بهدلتوا الدنيا ده لما يتحرك كتير الميكروب يبقى نشط اكتر يبقى كده فيه خ ط و ر ة اكتر عشان ا ن ت ع م ل ت و ده لازم تعملوا تحليل ب ك ر ة خدوه ونزلوا تحليل ب ك ر ة عشان يتمجد اسم ربنا اتضح ان الفيروس انتهت ت م ا م ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا خ ده ا س م ه و ل ي ا ا سموه ويليام اب و و ر د ة ويليام ابوه أبو ايه اب و و ر د ة عشان اكل الايه الورده